يا ما فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا يتى حتى إذا بلغنك النكاح فإن أَنَّسَتْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا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 من بعد رصية توصون بها دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد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 والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عن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 وَلِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّ اكْتَسَبٌ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِنَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 اقو من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن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 129. الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا احسانا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى واليتامى والمساكين و الجار ذي القربى و الجار ذي القربى و الجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وبن السبيل وما ملكت أيمانكم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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعداب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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على ادبارها او نلعنهم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 بل الله يزقي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بالجبت وَالطَّاهُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَئِ من مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّه فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْذِنُونَا سَنُقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ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 وَكَانَ فَأْدِي جَهَنَّمَ مَسْعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيما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 والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه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 119. قل متاع الدنيا قليل وإن خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا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 لا فَن كَثِيرا وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ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 ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا بِتَحِيَّةٍ بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها إن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 فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى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 فضل الله لمجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 فقد احتمل بهتان فقد احتمل بهتانا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفه منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أن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 اي لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ولا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 تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، وعد الله حقاً، ومن أصدق من الله قيلاً.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 وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَعِيَّاكمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 لِلَّهِ الَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا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 بما أزل إليك وما أزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولا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 وَأَيُّ يَوْمٍ مَلَالٍ بَعِيدَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَنْ يَكُونَ لِلَّهِ أَنْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَحْنُ مَخَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا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 وَأَمَّ الَّذِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَاَسْتَكْبَرُوا عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً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 فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا 129 والله بكل شيء علي.